ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير ثانيا قرأ ابن عامر ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير ثالثا قرأ الباقود ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير قال بعد ذلك ومك ومكنني أظهر, اظهر دليلا وسكنوا مع الضم في Linda عن شعبة الملأ كما حقوه ضمّاه وهمز مسكنا لدى رض من وقبل كسر الولا لشعبته والثاني فشى صف دخل فيه ولا كسره وبدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همزة الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا والمد بدءا ونصلا ومتكلني أظهر دليلا قراب كثير بنوين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الجدار فيه قال ما متكني فيه ربي خير وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة قال ما متكني فيه ربي خير يسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا روا شعبة ضم الصاد وإسكان الدال حتى إذا سوا بين الصدفين بين الصدفين قوله كما حكوا بضمه أي قرأ ابن وابن كثير وأبو عمر بضم الصاد والدال حتى إذا ساوا بين الصدوفين بضم الصاد والدال لابن عامر وابن كثير وأبو عمر وقرأ البعض بفتح الصاد والدال حتى إذا ساوا بين الصدوفين قوله وهمز مسكنا لدى ردم نيوتن وقبل بسر الويل لشعبه روى شعبة بكسر نون التنوين في لفظ ردما نئتوني حالة وصله بلفظ ائتوني الذي يقرأ شعبة بهمزة وصل بعدها همزة ساكمة هكذا ردما نئتوني ردما نئتوني وإذا بدأت بكمة ائتوني تبدأ بهمزة وصل مكسورة بعدها يأمد دي هكذا ايتوني لشعبة قوله والثاني فشى صف بخلفه ولا كسر قرأ حمزة قولا واحدا وشعب بخلاف الموضع الثاني وهو, وهو قوله تعالى قال توني أفرغ علي هي بهمزة وصل بعدها همزة ساكنها هكذا قال مع فتح لام قال وتبدأ بهمزة وصل بسورة بعدها ساكنها كذا إي قوله والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا ونصلا أي قرأ باقي القراء بهمزة قطع مفتوحة ممدودة بمقدار حركتين بدءا ووصلا في لفظ اتوني كان القراء يقرؤون آتوني آتوني زبر الحديد قال آتوني أفرغ علي قطع في الموضعين مع سكون نون التنوين في لفظا في لفظ ردما ردما آتوني ردما آتوني هكذا لكل القراء غير شعبة وأشتاق معهم شو في لج في في الثاني فيه قال آتوني في الموضع الثاني نعم بعده قال وطاء فمصطاع وطاء فمصطاع لحمزة تشدده وأن تنفذ التذكير شاف تأوله قرأ حمزة بتجديل الطاء في فمصطاع أي يظهر بضغم التاء في الطاء فمصطاع وقرأ الباقون بتخفيفها وقرأ دقون دحف التاء تخفيفا هكذا فما استطاعوا أما نفل وما استطاعوا له نقبأ فمتفق على اظهار التاء قوله وأن تنفذ شاف تأولا أي قرأ حمزة وركساي بها في قل لو كان البحر لكلمات ربي لنفد البحر قبل ينفد كلمات ربي ينفد هكذا وقال غيره بتاء التأنيث قبل أن تنفد بعدها قال ثلاث معي دوني وربي بأربعين وما قبل إنشاء المضافات تجتلى هذا البيت اجتمل على يآت الإضافة الوالدة في سورة الكهف وهي على النحو التالي اولا كلمة معي في ثلاثة مواضع: معي صبرا ويفتحها جميعا حفص ويسكنها غيره كلمة دوني من دوني أولياء فتح فيها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما ثالثا كلمة ربي ربي أعلم بعدتهم وردت كلمة ربي وردت أربع مواضع الأولى ربي على بعدتهم الثانية ولا أشرك بربي أحدا الثالثة لم أشرك بربي أحدا الرابعة فعسى ربي أن يؤتيني ويفتح ليها في المواضع الأربعة أهل سماء ويسكنها غيره رابعا كلمة ستجدني إن شاء الله صابرا فتحها نافع وحده وأستنى غيره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 قال الناظم رحمه الله تعالى وحرفا يرث بالجزم حلو رضا وكل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضم وضم وضم جوكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا مع شذا على أي قرأ أبو عمر والكساء المرسلة بالحاء والراء حلو رضا بجزم الثاء في يرثني ويرث من آل يعقوب الفعل الأول مجزوم لانه جواب الطلب في فهب لي من لدنك وليا يرثني والثاني معطوف عليه وقرأ الباقون برفع الفعلين على أنه صفة وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب قوله وقد خلقت خلقنا شاع وجها إلا موجنا شاع وجها نعم قرأ حمزة الكسائي وقد خلقناك من قبل بنون مفتوحه بعد ا وقد خلقناك هكذا يقرا حمزه الكسائي وقرا الباقون وقد خلقتك بتاء مضموما للمتكلم بالالف وضموا بكيا كسروعا هما اي قرأ حمزه الكسائي بكسر باء بكية خروا سجدا وبكيه بكسر الباء لحمزه الكسائي بدلا من ضمها خروا سجدا وبكيه هكذا يقرا حمزه الكسائي وقرأ باقي القراء بضم الباء وبقية بعده قال وقل عتيا صليا مع شذا على أي قرأ حمزة الكسائي وحفص بكسر العين في لفظ عتية فقال بلغة من الكبر عتية وكسر الصاد في لفظ صليا وكسر الجيم في لفظ جثية حيث ما جاءت هذه الكلمات في هذه الصورة وقرأ باقي القراء بضم العين والصاد والجيم هكذا عتية سلية جثية قوله وهمز أهب بلياء جرى حلو بحره بخلفه ونسيا فتحه فائز علا أو علا قرأ ورش وأبو عمرو قولا واحدا بلياء فيه قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك ليهب بلياء لورش وأبو عمرو قولا واحدا وقالون له وجهان لياهب بالياء أو لآهب بالهمز كباقي القراء نعم وقرأوا باقي القراء بالهمز قولا واحدا لآهب لك والضمير للمتكلم وهو الملك اسند الفعل نفسه مجازا وبالنسبة لقرأة لياء باللياء والضمير للرب عز وجل قوله ونس ينفتحوه فائز علاء قرأ حمزة وحفص بفتح النون قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا بفتح النون لحمزة وحفص نسيا وقرأ بقول قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وهما لغتان نسيا ونسيا ومن تحت سر وخفف الظهر عن شغل وخف تساقط فاصلا فتح وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب نادم كلام قرأ نافع وحفص وحمزة والكساء نافع وحفص وحمزة والكساء المرنوز لهم بالدار الألف نافع العين عن لحفص شذا حمزة والكساء بكسر الميم في من ولف وجر لفظ تحتها هكذا فناداها من تحتها فناداها من تحتها هكذا قرأ نافع وحفص وحمزة والكساء وقرأ الباقوم بفتح من ونصب تحتها هكذا فناداها من تحتها على أن اسم موصول والظرف صلتها نعم قوله وخف تساقط فاصلا فتحمل وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم قرأ حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين في الأرض تساقط وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا تساقط على أن اصل الكلمه تتساقط فحذفت احدى التاءين تخفيفا في قراءه حمزة تساقط وروى حفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف تساقط على تقدير تساقط ثمرها ورطبا, ورطبا تمييز وقرا باقي القراء بفتح التاء وتجديد السين وفتح القاف تساقط عليك رطبا وعلى هذه القراءه وقراءه حمزة يكون الفعل لازما وفاعله ضمير مضمر أي تساقط النخلة أو ثمرها او ثمرتها وتكون كلمة رطبا تميز أو حال نعم فتكون كلمة رطبا رطبا أو باقي القراء غير حمزة وحفص تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا نعم وحمزة يقرأ تساقط عليك وحفص يقرأ تساقط عليك نعم بعد وقال وفي رفع قول الحق نصب لدِنْكَلَ قرأ عاصم وابن عامل بنصب لام قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي أقول قول الحق وقرأ الباقون بالرفع خبر بالرفع لأنه خبر مبتدعه محووف أي هو قرأ الباقون ذلك عيسى بن مريم قول الحق على أنه خبر ومبتدأ والمبتدأ هو هو قول الحق تقديره هو وكسروا أن الله ذاكن واخبروا بخلف إذا ما متموا فينا والصلة قرأ ابن عامر والكفيون بكسر همزه وإن الله ربي على الاستئناف وقرأ أهل سماء على حف حرف الجر وهو اللام المتعلق بعده قرأ أهل وأن الله ربي والمعنى هناك اللام لمحط جر أي لوحدانيته أطيعوه أي وأن الله ربي وربكم فعبدوه معنى لوحدانيته أطيعوه نعم قوله وأخبروا بخلف إذا ما مت مفين روى أو روية عن ابن ذكوان في كلمة إذا ما مت ويقول الإنسان إذا ما مت الإخبار أي يقرأ بهمزة واحدة إذا ما مت رواه عنه السوري وعنه كذلك الاستفام كباك القراء أئذا ما مدت ورواه عنه الأخفش الاستفهام يعني بهمزتين أئذا ما مدت وقرأ باك القراء بالاستفهام أي بهمزتين قولا واحدا وكل على أصله في تسجيل همزة الثانية أو الإدخال وعالم الإدخال وننجي خفيفا رض مقاما بضمه دنا رئي رد المضغما باسطا ملر قرأ الكسائي بتخفيف الجيم وسكون النون قبلها فيه ثم ننجي الذين اتقوا من أنجا وقرأ الباقون بفتح النون الثانية وتجديد الجيم ثم ننجي الذين اتقوا مأخوذ من نجا قوله مقاما بضمه دنا أي قرأ ابن كثير بضم الميم الأولى فيه خير مقاما خير مقاما وقرأ الباقون بفتحها خير مقاما قوله رئيا ابدل مدغما باسطا ملا اي روى كل من قالون وابن ذكوان بابدال همزة رئيا ياء ساكلة ثم ادغام اليا الاولى في الثانية ففي ال... في الياه الثانية المبدالة من, ال... من الهمزة فتصير احسن اثاثا ورية ورية هكذا يروي كل من قالون وابن ذكوان وابن ذكوان وقرى الباقون بتحقيق الهمزة ورئيا إلا حمزة عند الوقف وقد تقدم وذهبوا في باب وقف حمزة وعيشا بعدها قال وولدا بها والذكر فضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا لفظ ولدا أو ولدا ورد في سورة مريم في أربعة مواضع الأولى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما لو ولد والثاني وقال اتخذ الرحمن ولدا والثالث أن دعوا للرحمن ولدا الرابع وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وموضع في سورة الزخرف كل إن كان للرحمن ولدا قرأ حمزة والكسي في المواضي الخمسة المفروه هانفا بضم الواو وسكون اللام جم جم ول أو جمع ولد مثل أسد وأسد أسد وأسد فأقرأ حمزة الكسائي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قل إن كان للرحمن ولد جمع ولد مثل أسد وأسد وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في المعاداة خمسة اسم مفرد ما لم ولده وقال انتخذ الرحمن ولدا في بقية المعاداة كما نقرأ لحفص وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو في سورة نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ماله وولده هكذا يقرأ حمزة والكساء وابن كثير ابو عمرو في سورة نوح بضم الواه وسكون للام وولده وقرأ الباقون بفتح الواه واللام واتبعوا من لم يزدهم مع وولده ودليلها قول الناظم وفي نوح شفى حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد آتا رضا وطاية فطر نكسر غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال. وفي الشورى حلاء صفوه ولا قال والكساء بياء التذكير في قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخر الجبال هدى هنا في سورة مريم وهناك في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون هيا أقرأ نافع الكسابية التذكير يكاد السماوات في سورة مريم وصورة الشوح والباقون يقرؤون بتاء التأنيث تكاد السماوات قوله وطا يتفطر نفسره غير أثقل وفي التاء نون ساكن حج في صف كما يذكر النظم أن أبا عمر وحمزة وشعبة وابن عامل يقرؤون بالنون ساكنة وكسر الطاء مخففة هكذا تكاد السماوات ينفطرن ينفطرن وهذا منه ترطيق الراء لأن قبلها حرف مخصور وقرأ باقي القراء بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشدلة يتفطرن مع تفخين الراء قوله وفي الشورى حال صفو ولا أي في موضع سورة في الشورى قرأ أبو عمر وشعب بن ساكنة وطاء مفتوحة مخففة ينفطرن تكاد السماوات ينفطرن نعم وقرأ الباقون بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشدلة ورحما فخمة هكذا تكاد السماوات يتفطرن والخلاصة في كلمتي تكاد السماوات يتفطرن في سورتي مريم والشورى على النحو التالي قرأ نافع ورقسائي هكذا يكاد السماوات يتفطرن في السورتي ثانيا قرأ عمرو وشعبة هكذا تكاد السماوات ينفطرن في الموضعين ثالثا قرأ حمزة بن عامر في سورة مريم تكاد السماوات ينفطرن وفي سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرنا رابعا قرأ ابن كثير وحفص في الموضعين تكاد السماوات يتفطرنا بعد ذلك قال ورائي وجع لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها العلا تضمن هذا البيت يآت الإضافة الواردة في سورة مريم وهي على النحو التالي ورائي في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة ويفتح ابن كثير وحده ورائي وكانت ويستكفرها غيره بعدها إني أعوذ بالرحمن منك إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتح الياء في الموضعين اهل سماء وأستنى غيرهم بعدها كلمة لك ربي إنه فتح الياء غيرهما كلمة آتاني الكتاب أسكن اليأفيها حمزة وفتحها غيره يقرأ حمزة آتاني الكتاب وغيره يقرأ آتاني الكتاب كلمة اجعل لي آية فتح فيها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما انتهت سورة مريم ويليها باب فرش حروف سورة طاهر قال الناظم رحمه الله تعالى لحمزة فضنم كسرها أهليم كثوا معا واستحوا إني أنا دائم الحال. قرأ بضم بضمها الضمير في لأهلهم كثوا لأهلهم كثوا معا يعني في صورتين في سورة طه وفي سورة القصص وقرأ الباقون بكسرها في الموضعين لأهلهم كثوا وهذا الضم والكسر في حالة الوصل لأهلهم كثوا أو لأهلهم كثوا أما إذا وقفنا فنقف بسكوننا لكل القراء لأهلي بعده وقال وافتحوا اني انا دائم حلا قرأ ابن كثير وابو عمرو فتح الهمزة في اني انا ربك على تقدير حرف الباء اي باني وقرأ باقون بكاشه على ادمار القول اني اني انا ربك او يفتحوا نافع اني انا ربك ويفتحوا كذلك ابن كثير وابو عمرو اني انا ربك ونوم بها والنازعات طونا طوان ذكى وفي اختارتك فرناك فاز وفقلا وأنا وشأ وأنا وشام قد شدد وضم وضم في ابتداء غيره وضم وأشركه كالكلم طلبنا عامل والكوفيون بتنوين لفظ طوان هنا وفي سورة النازعات مصروفا لأنه أول بالمكان ومعلوم أن التنوين لا يظهر إلا وصلًا إنك بالواد المقدس بالواد المقدس طوان أنا اختارتك هنا في سورة الطاه إنك بالواد المقدس طوا نذهب في سورة النازعات فالتنوين لا غير إلا في حالة الوصف وقرأ الباقون بدون تنوين على عرض صرف للتأنيث باعتبار البقعة والتعريف أو أو التعويل العجمة والعالمية فيقرؤون إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترته هنا في سورة الطاه إنك بالواد المقدس طوا ذهب في سورة النازعات نعم وفي اخترتك اخترناك فاذة فاذة وثقلة وأن أي قرأ حمزة بتشديد النون في لفظ وأن اخترناك بدل وأنا اخترتك وأن اخترناك بالنون مفتوحة بعد ألف دمير المتكلم المعظم نفسه وهو الله عز وجل وقرأ بيقول وأنا اخترتك وأنا اخترتك نعم بتاء مضمونة من غير ألف على لفظ الواحد وأنا اخترتك بعدها قال وشامل قطع أشد وضم في الابتداء غيره وضم وأشركه كالكل. قرأ ابن عامر الشامي بهامزة قطع ثابتة في الحالتين مفتوحة في نب هارون أخي أشدد به أزري إذا وصلها يقول هارون أخي أشد وإذا بدأ يقول أشد به أزري بهامزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين وصل الابتداء وقرأ كذلك بهامزة بهامزة قطع مضمومة في وأشركه في أمري. او بضم همزة القاطع واشركه في امري فتكون قراءة ابن عامل هكذا هارون اخي اشدد به ازري واشركه واشركه في امري اي انا يا ربي اشركه انا في امري وقرأ الباقون بهمزة واصل اشدد به ازري تضم في حالة اتداء وتسكت في حالة الواصل اي اشدد يا ربي به ازري يعني خاطب الله عز وجل وفتح همزه القاطع وأشرك في أمري أي أشرك أنت يا ربي في أمري على الدعاء أي أشدد به يا ربي أزري وأشرك معي في أمري أنت يا رب. بعدها قال مع الزخر فقشر بعد فتح وساكن مهادا ثوى وضم سوا في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سلا ممال وقوف في الأصول تعصلا قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الميم وإسكان الهاء لأرف في لغة الذي جعل لكم الأرض مهدى مهدى في سورتي طاها والزخرف وقرأ إذا بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها في الموضعين الذي جعل لكم الأرض مهدى وضم سوا في ند كلا ويكسر رباقيهم قرأ حمزة وعاصم وابن عامر بضم السين بضم السين في مكانا سوا ما كان سوى كذا فرحمة وعاصم ابن عابر وحمزينين حال الوقف ما كان سوى ويكسروا قيم القرابة في القرآن بالكسر ما كان سوى والك... والضم والكسر لغتان بمعنى ما كان عدلا قال وفيه وفي سدن ممال وقوف أي في كلمة سون هنا وكلمة سدن في سورة القيامة إمال عند الوقف لحمزة والكساء وشعب وتقليل ورش وأبي عامر حالة الوقف لأن التنوين يمنع الإمالة وصلا كما مر في باب الفتح والإمالة وهو من أبواب الغصول وقد تقدم شرحها فإسحتكم ضم وكسروا صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين فيها ذال حجة وثقلوه دلا فاجمعوا وصل وافتح الميمة حولا قرى حمزة والكسائي وحفص المرنوز لهم بكلمة صحابهم بضم اليا وكسر الحاء فيه فيزح من أصحة الربعي وهي لغة نجد وقرأ الباقون بفتح اليا والحاء فيسحتكم من سحته الثلافي لغة الحجاز قوله وتخفيف قال إن عالمه دل أي أن حفص وابن كثير خففا نون قالوا إن هذا لساحر إن هذا وقرأ الباقون بالتشديد إن هذا قالوا وهذين في هذان حجة قرأ أبو عمر هذين بدلاً من هذان التي قرأ بها الباقون فيقرأ أبو عمر قالوا إن هذين لساحران والخلاصة في قالوا إن هذان لساحران على النحو التالي أولاً قرأ ابن كثير بتخفيف نون إن قبله قال وثقنوه دنا أي شدد النون في لض هذان ابن كثير فتقوم قراءة ابن كثير هكذا قالوا ان هذان لساحران مع المد المشبع ثانيا قال ابو عمرو قالوا ان هذين لساحران هذين بالياء على انه اسم ان ثالثا رواه حفص بتخفيف ان وهذان بالالف مبتدا هكذا قالوا ان هذان لساحران رابعا باقي القراء وهم نافع وابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي يقرؤون بتجديد إن وهذان بالألف هكذا قالوا إن هذان الأساحران وقد ورد في توجيه هذه الطراءة أكثر من قول من بينها هذان بالألف اسم إن المشدلة على لغة من أجر المثنى بالألف في كل الأحوال واختار هذا الرأي أبو حيان وهو مذهب سيبا وهذا الكلام نقلا من كتاب تحاف فضلاء البشر في القراءات الأبعشة قالوا فجمع وصل وافتح الميم محوله اي قرأ ابو عمرو فجمعوا كيدكم بهمزة وصل وفتح الميم من جمع ضد فرقه وقرا الباقون بهمزة قاطه وكسر الميم فاجمعوا فاجمعوا كيدكم من اجمع الرباعي بمعنى الجمع او العزم كوث ساحر سحر شفا وتلقى فرف الجزمة الجزم مع انثى يخيل مقبله قرى حمزة والكسائي إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سحر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سحر بكسر السين وسكون الحاء بلا ألف أي كيد ذي سحر أي أو نفس السحر على المبالغة وقرى الباقون بفتح السين ممدودة بألف بعدها وكسر الحاء إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ على وزن فاعل قوله تلقى فرفع مع ألف يخيل مقبلا روى ابن ذكوان بفتح اللام وتسجيل القاف ورفع الفاء على استناف لفظ تلقفوا أو في أمينك ما في يمينك تلقفوا ما صنعوا تلقفوا ما صنعوا هل ابن ذقان تلقفوا فإن أي فإنها تلقف وروى حفص بإسكان اللام وجزم الفاء مع تخفيف القاف هكذا تلقف هكذا يروي حفص وقرا الباقول بفتح اللام وتجديد القاف وجزم الفاء جوابا للأمر تَلَقَّف وألقنا في يمينك التلقف والبذ يشدد التاء وألقنا في يمينك التلقف وقرأ الباقول بفتح اللام وتجديد القاف وجزم الفاء جوابا للأمر هكذا وألقيناها في يمينك تلقف ما صنع هكذا يقرا باقي القراء غير حفص وابن قوله بعد ذلك مع أنثى يخيل مقبلة أي روى ابن ذكوان بتاء التأنيث في تخيل إليه من سحرهم لذل يخيل يقرى بتاء التأنيث تخيل إليه على أن نائب الفاعل ضمير يعود على العصي والحبال وقرر باقون بها التذكير يخيل إليه على أن نائب الفاعل جملة أنها تسعى أي سعيها قوله بعد ذلك وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفاء لا تخف بالقصر والجزم في الصلة أي قرأ حمزة والكسائي بتاء مضمومة دال على متكلم من غير لف من بعد في يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من علوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقتكم. هكذا قرأ حمزة والكسائي بتاء المتكلم. في أنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم وقرأ باق القراء بنون المفتوحة ولذبعدها أنجيناكم وعدناكم ما رزقناكم قوله لا تخف بالقصر والجزم في الصلاة أي قرأ حمزة لا تخف دركا ولا تخشى. بحلف الألف وجزم الفاء على أنه جواب الأمر أو مجزوم بلا أنه هي لا تخف وقرأ الباقون بالألف ورفع الفاء على الاستئناف لا تخاف دركا ولا تخشى هذا والله تعالى اعلم